الله أكبر أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الفلاش أو اعتدلوا تقارب سد الخلد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يغيب دين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط النبي لأن عليهم غير المغضوب عليهم على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 فَقصُدوا عن تَبِيلِ الله إنه انسان ما كانو يعملون ذلك بأنهم كانوا بامنوث فكفروا فطبع على قلوبهم فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وَإذا وَريتَهُم تركِمكَ غج سا مُوه يقولوا تَتسمَ لِقَون وَإن يقولوا تَتسَع لِ قَكََّهُم خشر مسَند يحسَبُ ل كَُّ فَحَة قَالُوا سَلَامٌ اللَّهُ إِنَّا يُخْفَكُونَ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ تَعَالَى نَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ أُرِيدُ ثُم لَوْ أُرِيدُ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ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 وإِلَّا الْخَزَائِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْتَهُونَ يَقُولُونَ لَا إِرَاضٍ إلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَ الْأَعْرَضُ مِنْهَا الْأَزْلَ وَإِلَّا ولرسوله والمؤمنين ولكن المنافقين ولكن أَو لَا ذِخْرَ لَنَاكَ إِلَّا وَمَن يَحِلّ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْقَاسِرُونَ وَأَنفِقُوا مِن قبل أن يأتي أحدكم البرء من قبل أن يأتي أحدكم العصف يقول ربي لو لا فَيَقُولُ رَبِّ لَوْنَا أَخَرَتْنِ فأصدق وأكم من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يغم الدين إياك نعبد وإياك نستعين انزل الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ونفضال <تصفيق> والسماء إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقوم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذين مولف والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ثم لم يتوه فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات لهم جنات تجري من تحتها الألهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو ويريد وهو الغفور الوعد ذو العرش المجيد فعلو اللي يريد هل شاء حديد الجنود فرعون في العون وتمور بلى كفروا في تكذيب والله من